سألت مقال عن التنصير في مصر وأورد المقال أن المنصر بينصر نسبة عنها في مصر وما إلى ذلك أنا رأيي أن هذا كلام فيه تهويل شديد ومن فضل الله عزيزي سألت مقال عن التنصير في مصر وأورد المقال أن المنصرين بنصر نسبة عنها في مصر وما إلى ذلك أنا رأيي أن هذا كلام فيه تهويل شديد ومن فضل الله عز وجل بأن المصريين بالذات متذينون يعني إذن ممكن يشرب حشيش ويقعد على لا ويتفرج على التلفزيون وما يصليش ولو الثر وممكن يكون جعان ويكون مريض والكبد يعني متليف البنكرياس متليف والقلب متليف هو ذات كله ذات نفسه كده ماشي يعني بتوفيق الله ومع ذلك لو حد قال له تنصر ممكن يكتب فالحمد لله على زواجات المسير دي لو تمت انما تكون في افراد في اغلبها دكتورات بس ولكم ان تعلموا ان الذين يرتدون ليسوا من عامه الناس وانما هم من المثقفين